طربن يبكي فابكاني وهاج من قلبي البكلوم اشجاني في نظرات الوسن الا ان عاصفه هبت ساموما فان امسى غير فينان فيري ابن العز ما لك لا تكف عن مدمعك الغيث هاتاني ماذا دهاك احكي لي على الحديث معي موجفف عنك بعض المدمع القاني لا قد شهي دمع مسعفا من قلب انسان نادب ان يسقيني فالصدر ملتهب فقلت نفسي فداك كايت عليه مثل اوطاني قد مات يدفع عن ارض وعن شرف لصوصا اش انت والاهلون قد رحلوا ففي كثير بقاي الشعب يا هاني قد عشت حقا لامر لا خفا به واثقه الله تخفى بعض احياني قد عشت لنصر بالاصرار تغرسه فتجتني الثمارا ذات الوان فخلعت ثياب الاسى والياس مرتديًا الجهاد نشيطا غير كسلان تعلم الحرب في سر وفي علان فهو فوق الجبال وفي سهل ووديان واجمع رفاقك وانفذ في عزائمهم كَمِين عزمٍ وإيقان وقل لصبحينا الأسنا أمةً همجاً تمضي سفينتها من غير ربان إلا ربي يا أن تنحل عروتنا أو أنتي ها وافينا نضراني اليأس كفر اذا ما حل صدر فتا والحمد لله قاجد muru ahya ba'd insani وصبت بالدم لا بدموع او بتحنا جئك من شيب وشبان امي في فلسطين لا تاس اذا انتصرنا ففي عز ومكرمه وان قتلنا ففي جنات رضوان امي في فلسطين لا تاس ولا تهني ان سنفدك من شوفاني <تصفيق> امي <تصفيق> <تصفيق>